أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات لواحد السماوات والأرض وما ورب صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم رب وما بينهما ورب المشارق إلهكم رب إن انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان ماردا لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقبه اسم ش الله الغني أم من خ الجزء خ ق الاول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 ف إ ن ه م ي و م ئ ذ في ا ل ع ذ ا ب إنا ل ن ا ب ل م ج ر م ي ن إنهم كانوا إ ذ ل ل ي ل ل ه م ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ي س ت ك ب ر و ن ويقولون إ ن ا لتاركو الهتنا آ لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م لذائق العذاب ا ل أ ل ي م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 موسوعه ا ل ل ش ا ر ب ي ن ل ا ف ي ه ا غ و ل و ل ا هم ع ن ه ا ي ز ف و ن ن و ع د ه م ق ا ص ر ا ت ا ل ط ر ف ي ن كأنهن ا م ك ن ن و فأقبل بعضهم على بعض على ي ت س ل و ن قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ ا ن ا لمدينون قال هل أ ن ت م مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين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 إ ن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إ ن مرجعهم لالى الجحيم ثم إ ن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إ ن مرجعهم لالى الجحيم إ ن ه م الفوا اباء ضالين فهم على شركه الهدى شركه د ع و ي ق د أ ر ر ب ف ي ه م م ن ذات ر ي ن ف ن ظ ر مضمون ا ب ا ل م ا ع ي ن ولقد نادانا نوح ل نادانا ن ف ع م ا ل م ج ي ب و ن و ن ن ج ي ا ه و أ ه ل ه م ن ا ل ك ر ب ا ل ع ظ ي م و ج ع ل ن ا ذريته ه م ا ل ب ا ق ي ن و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م على نوح في ا ل ع الله م ي ن إنا الحسنى م ي ن إنه من عبادنا ث م أغرقنا الآخرين و إ ن من ش ي ع ت ه ل إ ب ر ا ه ي م إذ ج ا ء ر ب ه ب ق ل ب س ل ي م إذ ق ا ل ل ي ع ه و ق و م ه م الاسلاميه ن ف اسماء الله ا ل م ي ن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 و َ ا ل ل َّ ه ُ خ َ ل َ ق َ ك ُ م ْ و َ م َ ا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن َ ق ا ل فألقوه ل و بنونه ا بنيانا ا في ج ح ي م ف أ ر ا د و الله به كيدا ف ج ع ن ا ا ه م أ س ف ل وقال ي إني ن ا ذ ب ربي ب إلى ر سيهدين ه الحسنى بني من ا ص ا ل ي حليم ن فبشرناه بغنى من حليم فلما بلغ ا معه من ل ع ي يا قال ب ي إ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 وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوا فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين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 فنبذناه ب ا ا ل ع ر موسوعه ه و ق ي م أ ن ن ب ت ا ل ي شجرة ر من يقطين ن و أ س ل النابلسي ه إ ى مئة ألف أو و ي ي ز د ف م ن و فمتعناهم ى حين ف ا ت ت ف ه م ل ر ب ك ا ل ب ن ا ت و ل ه م ا ل ب ن و ن أ م خ ل ق ن الاسلاميه ا م ل ئ ك ة م م ن إفكهم ل ي ق و ل و ن و ل ه النابلسي ن ا للعلوم ا م م كيف ت الاسلاميه تذكرون لكم الجنة موسوعه ل م ح ض ر ن ب ح ا الله عما ن ي ص ف ن إلا ب ا ا د ل ل النابلسي م خ ل ص ي فإنكم م و ت ع د و ن ما أنتم ع ن إ ل ا ا من هو ص ل ا ل ج ح ي م و م الاسلاميه منا إ إلا له مقام م و و م إ ن لنحن ا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 فسوف يعلمون ولقد سبقت م و س ل ع ب ا د ن ا ا ل م ر س ل ي ن إنهم ل ه ل ع ل و ر و وإن ن ج د ن ا ل ه م ا ل غ ا ب و ن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 وسلام ع ل ى المرسلين والحمد لله رب العالمين